أعمالنا. من يهجب الله فلا مضي لك ومن يضمن فلا هادي لك وأشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتبى بهديه الى يوم الدين اما بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغار مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما من ما زال حديثنا في أبواء وضيار سورة النساء وقد تحدثت الآيات السابقة عن أمر عظيم قال على ان هذا المنهج من عند الله وليس من عند بشر ذلك ان ايات قد تبلغ العشر او تزيد نزلت في انطاف يهودي في انطاف يهودي مظلوم وفي بيان ان الذي اجرم انما هو واحد محتوب على الأنصار فلو كان المنهج من عند بشر لكانت لهذه الأمور اعتبارات فإن البشر لهم اتجاهات واعتبارات وموازين من هذه الاعتبارات أن اليهود أجرموا في حق الإسلام، أجرموا في حق الإسلام، وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاملوا على المسلمين، وكادوا لهم، وأقدوا في الدب، وإلقاء الشبه، وإلقاء الحجج الداهظة. وتآمروا مع المشركين وتآمروا مع المنافقين فما الذي يحدث لو أن واحدا منهم ظلم قد يقال هذا وقد يقال إن الذي أجرر حقيقة إنما هو من الأنطار والأنطار درع المسلمين وعدة النبي الكريم والانصار لهم وزنهم وقيمتهم فلو كان اعتبارات البشر لما ظهر المجرم الحقيقي ولما انصف اليهودي المظلوم لكن الاسلام علمنا انه لا يهمنا ظروف ولا اعتبارات ولا موازين ولا اشخاص ولا هيئات لا يهمنا شيء في اقامة الحق وارثاء قواعد العدل ان الحق لابد ان يكون اصيلا في منهجنا في عقيدتنا كلنا نسعى لاقامة الحق لا نجامل ولا نداني ولا نحابي علشان فلانة مجدرون الحق في الموضوع علشان فلان ده له قيمته له وزنه علشان العائلة الفلانية ما نتكلمش في الموضوع ده وهكذا الناس لهم تعتبارات واتجاهات الاسلام لا يعرف كل هذا انما يعرف الحق والحق وحده ويعرف إقامة العدل والعدل وحده يعرف اننا ننفذ الحق مهما كانت الظروف لا نجامل ولا نحابي ولا نقول من اجل عيله فلان ولا من اجل فلان نسيب هذا الامر او نترك موضوع في الحق ان المنهج الاسلامي يعلمنا ويربينا كيف نواجه كيف نواجه بالحق وكيف لا نجامل فيه احدا ابدا فاذا حكمت انت في امر لابد ان انت تنصف الحق مهما كانت الظروف ومهما وضعوا في طريق قامة الحق من عقبات ان القرآن يريد ان يعمق فينا هذا الامر وكما قلنا ان قول الحق والاستنفاك به ليس نافلة ليس سمنة ليس منذوبا انما هو خريضة واجبة وهو حكم لازم وهو عمر لا بد منه ولو ان الناس اترعوا هذا المنهج لكان منه الخير الكثير لكن الناس جاملوا وحاذوا لأي ظرف من الظروف ولأي أمر من الأمور حابوا بالحق وقبح الله وجوه أناس أكلوا بالحق وضيعوه فضيعوا الأمة بأثرها قبح الله هذه الوجوه التي تساهلت في الاتمساك بالحق أو في قول الحق فنافقوا وداهنوا ولانوا في امر الحق <تصفيق> ان القرآن يكر في نفوسنا هذا الامر حيث لا نتفاعل فيه ابدا نقول الحق نحكم بالحق نقف مع الحق نكون من اهل الحق دائما دا الانصار واللي هم نصر المسلمين مش ضروري نبين إن المجرم منسوب إليهم لا لا يمكن أن يكون ذلك أبدا ودون اليهود المجرمون القاتمون في حق الإثنان فلما يظلم منهم واحد ما يجراش حاجة لا لا يمكن أن يكون ذلك أبدا واليهود سيقعد لي هعين الأنصار ويقولون أنتم تبتنون على غيركم لا كل هذه الامور لا تهمنا. لا تهم الاسلام ابدا. انما الذي هم ان يتمكن الحق من نفوسنا. وان ندافع الحق دائما. ولقد رأينا بيعة رسول الله والسلم للاصحاب. نقط على قول الحق. قال وان تقوموا بالحق. او ان تقول الحق حيثما كنت حيثما كنت في البيت بين الاولاد في مجلس في اي موقف في الشارع في مسجد نقول الحق وان نقوم بالحق حيثما كنا لقد ضاع الحق بين الناس فجاملوا ولاينوا وحاذوا للحرس فإذا الناس لا يعرفون الحق ولا يلتزمونه فدول علماء لمسوا الحق بالباطل وكتبوا الحق وهم يعلمون ودول وآخرون حكموا بغير الحق فلا بد ان نثبت الحق في مواقفنا دائما مهما كانت العقبات والمثال ثم في درسها هذا نجد ادبا اخر يعلمنا القرآن منجاه دائما لما نكون في مبلغ يضحك كل اثنين ثلاثة يعدوا مع بعض ويدولوا ويتكلموا في السر دولا وقدموا ركني ودولا وقدموا ركني وبعدين يتكلموا ويتكلموا مع بعض ما يقفح هذا في المجالس العامة مثل مجلسنا هذا او في مسجد او في اي مجلس ان كل اثنين يتكلموا مع بعض او ثلاثة ويبقى الانسان يدخل يلاقي شلل شلل اي حسايا وبعدين تعرب منهم يسكتوا يتبعد منهم يتكلموا الله يبقى يتكلموا علي انا اخذنا كنة اعمل كده تجربت تلاقي القلوب تاعبت ونفرت وبعت قلوب غير مطمئنة بسرعانه ان لا خير في كثير من نجواهم النجوى هو الكلام في السر لا خير في كثير من نجواهم كلام في السر ذا فيش خير والوجدة دي والشلالية والجماعات الصغيرة فلا بد في مجلس لا الكل يكون مع بعضه يتكلموا مع بعض يتكلموا علانية لكن تدخلوا ليه يا جماعة عمالين في الحديث ويتخمزوا ويش عاركين ما لهم ما الذي حدث ايه اللي جرى في امور خافية عايزين يعلموني بها ولا يبقى في اكياب وشكوك هكذا كان يفعل المنافقون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا شيئا لا يعملوا يعني متاعش انتهوا عن النجر وعشان يرجعوا للحاجة اللي نهوا عنه وكان موضوع الحديث اللي يتناولوا في السر العدوان معطيه الرسول الاسم آه. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما لهوا عنه <تصفيق> نهوا عن النجوة كان يجبوا ينتهوا عن السلام السر لكنهم عادوا لما ينهوا عنه <تصفيق> موضوع الحديث يتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسل نفقى شغل المنافخين والشلالية والجماعات الصغيرة والودودة والحجد كلها ذي اللي بتو... توجد تنافر في القلوب يبقى المؤمنون يجب ان يرتاعدوا عن هذا يبقى يأتي النباء يا أيها الذين اأمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول ما اللي الكلام كلام السر فيه كويس قالوا تناجوا بالذر والتقل اه يوه. بالبر والتقو كلمات تغيّره لكن جامعه وشامله بالبر والتقو وهيدي المواضيع اللي يتكلم فيها في السر بر في المطيّره لكن شامله كل خير أي بر فلانة دي كدها ما بيشتغلش وعندها اولاد والتجار والبتاة هاي ما هي خمسة عشرة الواحد عشرين دولار من غير ما نشعرها و نتبلمها يا الله اهدي اللي السرية فيها فايدة وكوية فلما كل واحد يدي عشرين دولار على الهنيئة كده لا لا ما صح لا ما عليش ابتاع لا العمل السري يا ده ده عود نا... في عودة التناجي بالبرق ما راحت في المستشفى مصاريفه كثيره واحد يساعده قرر نا... نعمل نجمع من أفضل. لا صدقه اثنين زعلانين عايزين نطمنهم لو قلنا يا فلان احنا جايين لك عشان نفرحك هيهرب ويا فلان احنا جايين لك انا مش عارف الا ها تهرب يبقى اه نعمل لجنة ونقول اللجنة دي حتى تولى ان هي تصلح بالاثنين دول اه السر دا مفيدي اه اه اه نروح دخلين على فلانة دي ومكلمينها في الموضوع وفي الارض وعرفين فلانة ومكلمينها في الموضوع اهو دا السر ينفق. مش السر اللي هي الودواء ده والسر اللي هو الكلام كل اثنين يقعدوا يتكلموا ويسكتوا شوية ويتكلموا وحد يفيد عليهم ما يكلموش ايه حقا لا السر اللي يفيد ما يكون فيه فضقة في معروف اي وجه من وجوه المعروف زي مثلا ما متيه يوصون نتواصل بهذا اليوم نوصون فيه ما له إعارة طيب باعتبار النوافل نسر شيئا شوي أو من تواصل نحن نقوم اللي نتواصل <تصفيق> أي حاجة من انواع التقوى بر والصبر هنا في صورة نثبت يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس هذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه السر أو أن يكون السر مفيدا ونافعا بينما الأمور اللي هي تصل بالنواح الاجتماعية أما يعملها السر بأس أفضل وأحترم بشرط ان يكون الاتجاه لله الله وابتغاء مرضاته نريد وجهه نريد ان يرضى عنا لا نريد شيئا اكثر مش عشان يقل ان فلانه ولا ام فلان دي بتصلح بين الناس وهي مشغوله يبقى اصبر رياء لا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف فيه اجرا عظيما اللي يفعل ذلك ابتغاء مرضات الناس يبتغي ويطلب رضا الله عز وجل مش ليقال ولد يفعل فل اللي يقوى ابتغاء مرضات الناس يبقى لا اجر له ولا ثواب لانه مراد زي من السر بيه بي ينفع في هذه الامور الاجتماعية طيبة وطبقة السر تفق غضب الرب صدق السر وان تقفوها وترسوها الفقراء فهو خير لكم السرية في الصدق، السرية في المعروف السرية في الاصلح بين الناس السرية سرية في العبادات النوافل والحاجات دي كل هذه سرية مفيدة شرط ان يكون ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤذيه اجرا عظيمًا. بشير بن أبيرة إذا اللي هو المجرم الحقيقي معانا. إحنا سا وصلنا له خلصنا هلأ المجرم اللي فرق الدرع من من قتال بن النعمان او عم رساعة وعقاه في بيت يهودي ايو مالو دي ده <تصفيق> اهله قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم ده بيت صلاح وفي ثقوى وازاي قتال بن النعمان يأتي الى بيت فيه صلاح وفيه ثقوى ويرمي من غير ثبت ولا بينة وآل للنبي صلى الله عليه وسلم ان انت تعذره تعذره يعني تقوم تبين انه هو بريء لان الدرع ظهر في بيت يهودي فلابد ان انت تبرقه ونقام النار صلى الله عليه وعذره وبرقه بشير هذا قال الله وانا خلاص ظهرت ان انا ان انا مجرم وتارخ صحيح طيب انا روح بقى بدل ما الكفر باطني والإسلام الظاهر أنا أكثر على نيتك فلاحق بالمشركين وكفر كفرا طريحا آه. فنزل في ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير تبيل المؤمنين نوله ما تولى ونطله جهنلا وساءت مطيرا ان يشاقق الرسول في اكثر من مرة قلنا ان المشاقق ان يكون الواحد في شق وطاحبه في شق اخر في جهة وطاحبه في جهة اخرى في فطل وطاحبه في فطل اخر هذه المشاقق ذي المحدة يبقى في حد وغيره او طاحبه في حد اخر اللي يشاكك الرسول يعني يكون في يكون الرسول في شك وطف واتجاه وهو في اتجاه وطفش وشك اخر ما ما في شك النبي ولا في طف ولا في اتجاه ومن يشاكك الرسول يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا شرط مهم يمكن بشك الرسول وهو مش عارف المطلق ده تبين له الهدى فعرف الهدى عرفه وتبين له ودار يشارك الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غيره تبيل المؤمنين زي بشير بن ابي ريح اتبع غير تبيل المؤمنين بحيث اتبع المشركين وذهب اليك ولا بد ان يتبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين مفيش حاجه ما خلط وخلي الامور كده ماشيه ونخلط بين الامور وبين المواضيع لا لا لا بد يتميز سبيل المجرمين ونتعرف عشان نعرف سبيل المؤمنين هقول لك لا لا احنا بقى يعني ما لم بنصلي ماشيين كويس وخلاص لا لا تعرف ايه سبيل المجرمين ايه سبيلهم ولا طريقهم عشان يتميز وتعرف بعد ذلك او من خلال ذلك سبيل المجرمين لابد من الانعاش وكذلك نفصل الايات ولكسب سبيل سبيل المجرمين ترتيبنا سبيل المجرمين مهم جدا لبيان سبيل المؤمنين واليقول احنا ما مش ضروري مش ضروري اعرف ده احنا خلاف ماذا احنا او لا سبيل المجرمين و لابد زن من الهدم قبل البناء لابد اهدم اهدم الخريبات والبيوت المقفرة واشوف الاتاتات وذا كان عرب دم ها كان في حذيتها كلها تزال او او من الاول ويبقى البناء طيب لكن ابني على خربات ابني على قبور ابني على مباني قديمه ما تبنيش الامور ابدا اما هو الذكر ده اكثر جدا ازاي ده يعني انا كان على غير اتى كل بني على غير اساس ولما جم يأثثوه مأثثوهش على امر ثابت وعلى امر طحي فلابد لابد تعرفي سبيل المجرمين امر ضروري سبيل المجرمين ده اعرفه كويه عشان ابعد عنه وعلشان اعرف سبيل المؤمنين على اساس متين. عديهم مل贴 السبير هو الطريق فاعرف طريق لو الجرلمين ومنهجهم وطول ذلك قالوا ان في يعرفش الدين li le li li li li li li lioi li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li الزواج li عندهم li والنظام الاجتماعي li ها كيف نقلهم الاسلام عشان تعرفي فامر سبيل المجرمين او طريق المجرمين ده لابد يعرف لاننا لا نتنزل بسبيل المؤمنين ولا نعرف قيمته ان لما نعرف سبيل المجرمين وكيف وصل المجرمون فيه الى الدرك الاسفل ولذلك لو انت وصف... لو انت وعرفتم ما في امريكا من فساد تكون اقوى ايمانا من الذين لم يعرف يعني, يعني انت لما تقارني نفسك واحدة ثانية ما عرفتش ايه اللي في امريكا وايه اللي في الاسرة الامريكية وايه اللي في المجتمع الامريكي وايه الفتاب اللي بيعيشوا فيه وايه الحلال الموجود بينهم لما تعرفي هذا تعرفي نعمة باستبال السبيل المجرمين كل ما تستبين سبيل المجرمين كل ما يعرف النعمة التي أعطانا الله إيانا في سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى الله مولي وقه مولي وقه نحو خلق يعني نظله الى هذا الطريق الذي اختاره نوليه ما تولى يعني نوجهه الى الوجهات التي اختارها ويقول الجذاء ونصله جهنم وساءت المصير هو اشرك او يشرك لا اشرك يبقى فيش شيء خلاص لا لا, لا لا لا يغفر الله له لكن لو كان فرع بس هل ممكن؟ هذه مرتدة طبعاً. فلو كان قد فرع هل ممكن؟ لكن أشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. لا يغفر أن يشرك به. شرك طبعا اللي هو عبادة الاصنام والاوثان وعبادات الشمس ولكن اه ده شرك اما في شرك بقى جد جديد شرك اللي جد جديد عبادة عباده الملوك والرؤساء كما كما عبدوا الحجر انهم يعبدون البشر وعبادة البشر شرك التقدسهم والتسليح بحمدهم كما نشاهده في حياتنا العامة, <تصفيق> العامة. حيث يصبح بحمد الرئيس في التلفزيون والإجاعة والصحاطف يعتبر ذاته محسونة لا تمس. ينقض الوزراء ينقض وقلاء وينقضهم ينقض المديرين لكن ما ينقضوش الرئيس ياه أه ألد فوق النقد ذاته محسونة لا تمس. وهم يسبحون بحمد الرئيس او الملك او الامير ايدي العبادة وده الشرك لا يغفره الله لا يغفره الله وده نوع من انواع الشرك الشرك انواع والوان وصور من هذه القور ان انت تعطي مال الله لغير الله الحبل لله اللي من الله اللي من حقوق الله ترطيها لغير الله يبقى شركة فانت عاملة مسلمة ومصلية وانت في الحقيقة مشركة الله الله الله الله الله الله مشركة خطيرة الايوة الله سبحانه وتعالى من من الحق الذي له التشريع للعباد يشرع العباد يشرع العباد وده يحل ويحرم الحق ما حدش يحل للعباد ويحرم إلا الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذل لكم ام على الله تبطوش التحليل والتحريم يجب ان يكون لله ما يقتش لحد ابدا امر التشريع للعباد ما يكونش لحد ابدا اجعلناك على شريعة من الامر تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فاذا لا اعطيت حق التشريع وحق التحليل والتحريم لاي مخلوق ام انت اشركت بالله اعططيه لقرب لجماعة لهيئة لحظ لطريق لفع لمليل ام انت اشركت بالله ليه؟ ال اللي كنت أعطيتي حقا لله أعطيتيه لغير الله فأشرت مع الله بعض خلق يبقى ال ال اللي, اللي, اللي, اللي بيخلو مغلف الشعب اللي هو بيقنن وبيحل وبحر اللي يشترك فيه يبقى ويشرك يشترك فيه منتخبا او منتخبا اه ده طبعا اللي يشترك فيه منتخبا او منتخبا يبقى ويشرك لان مجلس الشعب هو اللي بيضع القوانين ويقول ده حلال وده حرام او ده يتعمل وده ما يتعمل او يضع العقوبة لأي جريمة كل ده تشريع حقه ان يكون لله فاعطيناه لمجلس يبقى اعطينا مال الله لهذا المجلس بجفت بالله لان مجلس الشعب يقول يقول الله تعالى مثلا انما القمر والميسر والانطاب والازلان يبسي القمر حرام يقول مجلس الشعب إن شرب الخمر لا شيء فيه أو الابتعار في الخمر وطلب رخصة <تصفيق> لأننا في الشعب يقول يقول الله تعالى مثلا إنما الخمر والميسر والأصاب والأذى وابسمة الخمر حرام يقول مجلس الشعب إن شرب الخمر لا شيء فيه أو الابتعار في الخمر وطلب رخصة حالة أو نحو ذلك وعلى ال الحقومة ان تيسر هذا ذلك ونعولات حل الخبر ومنع الاسلام الزنا ذا مجلس الشعب أي ان لا مانع من ان تكون الفنادق فيها نساء وان تقدم على الفطورة وان تقدم على كذا في نظام الفنادق اقر نظام الفنادق حل ما حرم الله وبين الاسلام ان الميترة حرام أقر مجلس الشعب وجود الميسر في الفنادق، والتي يما درجة أولى وخمس نغم والكلام اللي بيقولوه أقر وجود الميسر، آه، وأنه لا عقوبة فيه ما دام يدفع الضرائب يبقى حل ما حرم الله يبقى مجلس الشعب أوضح. شريك لله شريك لانه يقنل ويشرق لانه يحلل ويحرك اه يتحل داخل مجلة الشعب وانتخب فيه مشرك ويبقى ان انتخب مجلة الشعب و وذكى اناس او انتخبهم في طريق الشرك كل هذه امور لابد ان ننتبه اليها فم هو حد قال يعني تقول لي تقول لي أن اليمين في الشام لا يعني أصبح شريف لله حد قال لا إلىها إلا يمين الشام إلا محدش حدش ها ملئ ما تقول لي إزاي اللي يدخل وإن اليمين في الشام أصبح شريف؟ قال تعالى أو تعالى أنظري إلى حول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورقبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن ميّت علي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المفراني وتنع النبي بيقرأ اتخذوا احبارهما ربانهم اربانهم ربانه من ذو الله سقال انهم لم يعبدوهم ولم يتكدوهم اربانهم ده فهم علي بن حاتم ليه فهمنا بحد الشجاة للحبر وان لا اله الا الحبر فلان او الراهب الفلاني ده رب من دون الله ما حدش عن الكلام ده, ده احنا فهمين فانزاي اتخذوهم اربابا من دون الله طبعا احنا ما نقدرش نفهم القرآن الا ببيان النبي محمد ما نفهمش لانه احنا, احنا وقمنا قاطرة وفهمنا فمعنى اتخذوهم اربابا من دون الله ده على ما اقدر فهمنا لقول لا اله الا فلان او الرب او الرب هو الراهب فلان او الحبر فلان اتخذوهم اربابا في غير هذا لا يقال اتخذهم اربابا قال لا النبي سؤال لما عليب لحده قال لا لم يتخذوهم اربابا ولم يعبدوهم فسألوا النبي سؤال قال له ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما احل الله قال بلى هيضحيه قال تذاك عبادتهم اياه ما هي دي العبادة وهي اتخاذ الاحبار والرهبان ايه اربابا هيا دا اتخاذهم اربابا وهذه العبادة له هل تفهمين ان العبادة العبادة ان هم الواحد يذكب لواحد يبقى تعيب اعبده ان الواحد يقول لا اله لك فلان يبقى عبده قال لا لا لا ما دم اعطاه مال الله اعطى مال الله لهذا الشخص او لهذا الموجه يبقى اتخذه ربا من ذلك وقال الم يحل ما حرر الله حرره ما حرر الله على فذاك عبادتهم إياه فالعبادة كما تكون بالثبود وبالرقوع لأي صنم ولا لأي شعب تكون بإعطاء التحميل والتحرير والتشرية لهذا القرض أو لهذا الحزب أو لهذا في أمر ضروري فهم. لأن ممكن أن تكون مطلية وتقول أني أنا موحدة وكل حاجة وبعدين يقولوا أني هتغى على جهنم ده ألمت قال أبدا دمعنا الخارجة ومخلدا فيها أبدا ليه؟ قال لأنها مشركة مشركة كل الصلاة دي تقول لي مشركة أه وانت ما تفهمتيش الشرك انت فهمت الشرك على أن واحد يعبد واحد أو يعبد شخص أو يعبد حقا وانتهى الموضوع لكن لما توقف العبادة لأي مخلوق والعبادة برضه مش الصلاة ولا استجد له التحليل والتحريم اما دوت التشريع لفرض ولا الهيئة ولا المجلس كيف انت عبدت فيه من دول الله هل احنا كنا نقدر نفهم كنا نزل القرآن لو بيان رسول الله الله عليه وسلم رسول ليه وعنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون البيان. فبقول القرآن وببيان رسول الله اصبح كل مجلس يشرع وكل مجلس يقنن. ويجعل المؤسسات اللي في الدولة تمشي وفق هذا التشريع فهو شرك بالله. وهو عمل ينافي التوحيد. لأن العيز واحد الله يمكن أمال الله لله ويعطي الله حقه في التشريع لعباده ولا يعطي هذا الحق لمخلوق مهما كان فردا أو جماعة أو هيئة أو مجلسة أو أيهادا فإن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به اي نوع من انواع الشرك ولسيما امر التشريع والتحليل والتحريف اليهود والنصارى اشركوا بالله حيث اعطوا التشريع او التحليل والتحريم من احبار والرهباد واشركوا من ناحية الاخرى حيث جعل اليهود بالله ابن هو عزير وجعل النصارى الله ابنا هو المتيح وقال اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المتيح ابن الله هذا على الشكل اذا اشركوا من ناحية جعلوا له لله واشركوا من ناحية ان لهم جعلوا التحليل والتحريم لأحبارهم وأحبارهم وانت تقوله ما يجراش حاجة ومجلس الشعب ايه يعني و اللي حيحفل و ايه اللي يجرى اما يشترك فلان في مجلس الشعب ولا اما الانتخب في مجلس الشعب ولا انت ذا يالحاجة والناس ما همش دليل ويقعدوا الى جهنم وبيقش القرار وعطل الوقعة الوقعة دي وقعة الى جهنم على طول لكن اي ما اعطيها تنو اي ما ممكن التوبة فيه ممكن ربنا يتوب على الواحد ممكن ربنا يتجاوز عنه لكن وعاة الشرك دي هتقول في عينه ربنا هيتجاوز قال لا ان الله لا يغفر ان يشرف فاحذري من الشرك فاحذري من انواع الشرك والوانه احذري من اي شيء يتطل بالعقيدة يخلغ العقيدة لاني مقالها الى جهنم والخلود فيها تتكلم اي سلمة فيها شرك. تعلق حجاب ولا تمينة اعملي اي عمل ولا تروح ليبتوح الاعمال علشان ايه علشان زوجت يخذك لان انت شيكا مش عارف ايه تلاكف على جماعة واللي يروح يفههم كتير وعايزه تكتبي عشان يحبك والكلام ده كله تمتى انواع من انواع الشك احذري ان تقعي في اي نوع من هذه الانواع والان انا قدامك واضحه وترجعتي لا انا خدتش مالك ان الله لا يغفر ان يشرك به اي نوع من انواع الشرك <تصفيق> ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد يضل ملالا بعيدا والآية التالية يشرك بالله فقد افترى اسما عظيمة الملاء اكبر اسم اي الزنب اعظره عندما قال ف... أن تجعل للناس نجدل وهو خلقه تجعل الناس نجدك كريك ترى وتقول أنك قلت شعر في الحساء وشعر في المدشيش العذراء في الترندريك ما يطحش وما يقبل لا يقبل العذراء امر عقيدة لا. ما كان يعبدونه ان كانوا يعبدوا البنات في الملائكه تعبد الملائكه وايه الملائكه تعتني بالتابيث والملائكه بنات وبنات يبقى بنات لله علشان بنات الله يعبدونهم وهم يامرونهم اطفال تماثيل اوجود للملائكه البنات ويضعون يقبلها برضو حاجات مؤنث اللات والعزة ومناه برضو حاجات ت ت تانية إن الذين لا يؤمنون بالأحباب لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى قائمة قائمة من كتب الشك الملائكة بنات وبنات كن تب لله وبعدين يتعمل لها رموز وصور من الاقماد وبعدين ينتى ان دي رموز وصور للملائكه فتعبر هذه الاقمام لذاتها كل سلسله من دي ان الشف يدعونه من دونه الا اياسا وان يدعون الا شيطانا مريدا بيعبدوا الشيطان بيعبدوا اه بيعبدوا اه بيقوموا يعبدوا يا أبتي لا تعبد الشيطان هو أبو إبراهيم قد جبى يعبد الشيطان <تصفيق> بعبد أقمار لكن كل يتبع الشيطان هذا الكتاب إب عباد إب عفيف يا بني ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إن هو رضى إن يدعونا من دونه إلا إناثا وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا لعلاه الله برضو إذا ما حد يعرفش الشرك حيقولي ما كنتش أعرف إن داخل الشيطان وده ماتوش وده الخطة بتاعه قال لا خلاص قد عن مثال الشيطان وقال لأ من عبادك مخيبا مقروبا فاربا هتتخذ من عبادك النصيب مفروض لابد منه تنحظون كله إلا إذا كان لات تعتذ بك وينجح لك فبعزتك لا أغللهم أجمعين إلا عبادك منهم مفروض فارب لما أغلتني لا أغلل لهم في الأرض ولا أغللهم أجمعين إلا عبادك منهم يقولوا هذا قراص علي مستقيم. لعقوذنا قال لهم قراص المستقيم. ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن زيمانهم وعن شملهم. أشوف نوق الضافين والدموع وراهم ومينهم شمالهم أروح حاجب. حاجب وحكت ماتك العدو. أشوف أي نوق الضاف ده اللي بيعمل العدو من خلاله شفت تعديل في وجه بتاع كلام ولا اذا اتخذنا من عدو لا اقعد له طريق لا لا أغيّلن. طب كفاية كفايه حاجه واحده اقول حاجة قال لا, لا لا لا على انو اعلى انواع التوفيق الخطه وبينه وظهر لبني آدم ومع ذلك تجد الضحايا كل يوم كل يوم كل بيئة كل, كل ثانية ضحايا ضحايا للشيطان رأى من يخطة ايه واضح ومنهجه بين والقرآن اظهر هذا المنهج اللي عليه الشيطان والخطة وبعد ما ألا أزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم في ولا ولأتينهم من بين أيديهم وفففهم وعن أيمانهم وعن شبائدهم ليه في صورة النساء للأيوان خذ بأخذ من عبادك نطيبا مفروضا ولا أبلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعامهم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله اخرب بيه بنبين الموضوع الخاص ومستمر في التوكيد لاخر كلمة لاخر كلمة ولا اضل منها انا احضنكم اشد الضلال واعنافه واقواله وحكاهم في الطلال وحدي اللغة الأمر الطيء القبيح الزميل عميره حسن طيب وجميل ومتع في ندائب بني له ثوق عملي فرآه حسن بعد ثوق العمث وقبيح العمث الشيطان يجعله حسن وفيه متعه ولده وراعه شبابك مش شبابك فين فين لما يجي المشيف ولما يجي المشيف تقدر تصوب ادي وقت ولا اضل ولا امل لهم ولا امان لهم ادي الاماني الاماني المعسوله في الدنيا وخليهم الدنيا تغريهم فيتطرف قلوبهم بها كان عندهم اماني كاذبه ولا اظن لهم فلا يبتكن اذان الانعام حيقطع جزء من اذان الانعام علشان تبقى هذه الانعام للالهه لا تركب ولا تحلق ولا تؤكل كانوا يجوا الجمل لما يولد كم مرة يقول دالي الأنعام للآلهة دالي الأنعام للآلهة فيقوم ويشق ويقوم خلاص يعرف إن دالي الأنعام للآلهة حد الشيركبه حد الشيخلبه حد الشيأكله زي أنت عندك خالتك ولا عمتك ولا فتك آلة الزقرة لما تولد أول ولده لا يستجد اتبدأ هيا يا ماذا تبيرن الحاجات دي هذا شغل الشيطان هذا شغل اللي هو برضه. ولا غرضه وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الألعاب حيخططوا حاجات للآلهة إذا ما يخططوها لأي ولي من الأولياء يبقى ده عبادة عبادة من دون الله ولعمرنهم فلا يبتكن آذانا الأنعام <تصفيق> كل حاجة يخططوها لأي واحد من الناس من البشر زي برض بالضبط شك آذان الأنعام للآله <تصفيق> أي نذر ينزله واحد لمخلوق من المخلوقين يفقى عبادة من دون الناس. ولا اول منهم فلا يغيرن خلق الله طبعا عارفين بقى اولى المعرفه ايوه اولى بهذا النساء تلعبوا بالشنطه تبين نفسك اني يا بت ايه شابه فضية. من ناحية الشعر بتعمل البروكة من ناحية الاسنان بتبرد الاسنان وتعمل شويه ثلج ولا ايه من ناحية الحواجب وناحية كل الحالات دي غير الورنيش اللي بتحطه على الوش يقابل العجوز دي ولا بقى دين تتغيره ما تظهرش اللي مثلا ليلة ما تيجي اتنام عم ما تيجي اتنام بقى كل حسة تتكرك ديها كتبك بقى دين تتركه البروكس كبرسات الطعم يرسلني خلا الله الله الله الله الله ده ضدك حدث سموه النام فلا يغيرون خلق الله ذي الحديث اللعل على الله الواهيمة والمحسنة والمتنبطة والمتفلجة لصد المغيرات خلق الله طبعا زي ما كانوا يخشوا يخشوا العبيد كده عملية خا الخطأ برضه من تغيير خلق الله فيه انفة كل تغيير الوقت بيعمل الذكر الانفة والانفة ذكر وبدلوا ويغيروا وعملية التهجين شاشة شاشة شاشة يقولك ان هما في الجينات الوقت عادوا يتطلط من الجينات الجينات الوراث ان هي بتعمل المشخفات للانسان يقولك ممكن قاتله الله الواحد يعني يحدد اللي يطلع هو لسه بيفوت او هو انت بيتصور يحدده علمه تبقى ايه شعره يبقى ايه الجلد دي بتقعد دي يبقى ايه نقول يفكروا في الكلام ده يعني وانت الناس فده برضه من تغيير من تغيير خلق الله من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خطر قترانا مبينا والشيطان رب بيهم يعيدهم ويمنيهم يعدهم وغرب باطلة ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا غرور والأمان الكاذبة اللي بغر به الناس والجزاء وذلك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيط هذا عقاب من يتبع الشيطان أما من يتبع الرحمن والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدًا وعد الله حقًا فمن أصدق من الله قيلا ليس هناك من أصدق من الله قولا الله أصدق القائل بعدين بعد نهار الكتاب بعد يقولون نحن أبناء نحن الله وأحباءه وليعود يقولوا, يقولوا نحن شعب الله المختار قلنا نبدأ الآخات عند الله خالصة من دون الناس وبدأ المسلمين يقولوا برضو إيه نحن قير أمة الأخرية في الناس ها أفئين إيه الحكاية قالوا لا لنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب موضوع مش أهل. مش أماني لا لا هي أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب ده قواعد اللي اللي تنطبق عليه القواعد قواعد الايمان فيك اللي ينطبق عليه قواعد الكفر والسوء والنكر ما فيش حاجه ان هذا شعب آري شعب له شعب له اختيار قفله ليس بامانيكم ولا اماني اهل كده. فالامر ليس امانية ولا تطلعات ولا زعامات ولا شيء من هذا قواعد تسري على الجميع قاعدة الاولى من يعمل ثوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليان ولا رصير قاعدة الثانية ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون من الجنة ولا يظلمون لأفهم القواعد الثاني على الثاني على يعوذي او يهودي يهوذي اعطل وطراني وعي المسلم يعمل طارحا من ذكر او قلسة وهو مؤمن رضي بالله ربنا واسلام دينا ومحمد النبي راتولا فاولئك يدخلون الجنة ولا يجلمون لك خالد وعمل سوء يجزم يجزم السوء ولا يجد له من دون الله وليا ولا ناصرا الامر ليس اماني اما يدعي يقطن النصارى او كما يدعي مسلم طبعا احنا نأخذ القواعدية ديال ونعمل او نعمل بها او نفكر عليها ما احناش حاسين بال بالخطوره ايه الخطوره ايه عم دا فيه خطورة الكلام دا ايه خطورة ايه هتقولي خطورة مخطورة انا ايه واما الايه دا فاعت مليدة الايه دي عامل بجة في الطعامة طيب نبو بكر احتاج يعني ايه اظهر الامر صعب وصيد عائشة وكل الصحابة ابن امر ايه ايه في ايه انا من يعمل سوء يوجد به يا خرابات كل سوء يوجد كل سوء يوجد بط ايه احنا بقنا خرابنا يبقى احنا يعني اي اي اي اي لم يبقى لنا شيء اطلقا لما هلكنا كل سوء قال ما طيب ايه من يعمل سوء اليه يا رسول الله واينا لا يعمل سوء واينا لا يعمل سوء ايه فنجد بهذا السوء الضخم الكبير ده نعمل فيه ايه سيد عائشة ربنا ابو بكر كله لأن احنا وقتين الموضوع بلايه بطاطة احنا شعفين يعني احنا كل من خطر بنعمل سوء وكل بحكة بنعمل سوء كل كلمة بنعمل سوء فلو احنا رجوزين بهذا سوء يبقى فلو احنا ما عملنا من حسنات بقى نقرد اشوفي ان دمي طباطلنا تضيبنانا الامر وقل لي سيدنا اوباك قالت فتنغط قاليت يصيبك الوطب والقردق كما بلاء يا رفا الله قال فذلك الذي تجزي يعني ايه اصابت الواحد بالمرضي النفط الوطن بالتعب حتى الشوكة في الشاكوة من ضمن ما ايه ما يوجد بيه ما شاء الله حاجة للأقصير بات لكن لو قلنا من يعمل سوء يجزى بيه وكل حيتحوش في الآخرة يبقى لا طلاه ولا قيم ولا حج ولا حاجة لا تقال طبينا رسول فواطنا ان احنا بنجزى اولا في الدنيا وهم خطار بيتحوش له في الآخرة وثانيا ان المرض والوطف والنطف والتعب والحزن والهم والغم حتى الشوكة يشكو كل ذلك مما نجزا فهذا فهدأ الصحابة واصمأنوا والصحابة كانوا يفهمون القرآن ويفهمون التبعات يفهمون ما يرمي اليها القرآن ومن احسن دينا ممن اتلم وجهه لله وهو رفض إسلام وجه لله وهو محسن وإحسان أن تعلم الله فأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى واتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا يعني ما إلى في الحق حب الحق وزيئ إليه وينصور ويعمل به واتخذ الله إبراهيم قليلا ثم يتعلن الآيات ملكين جئت ما في التماوات الأرض لله وإحاطة الله بكل شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله محيء